من جاء الرحل حسنة فله خير منها وهم من فدع يومئذ آمنون من جاء الرحل حسنة فله خير منها وهم من فدع يومئذ